لا دناح عليهم النبي أباهم ولا دونائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم استقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتان فقد احتملوا بهتانه واتمنوا بنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء كذنا أيه عرفنا فلا يذين وكان الله غفور رحيم لئلا ميعتله المنافقون والذين في قلوبهم مردو والمردفون في المدينة والمردفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يدارونك فيها إلا قليلا ملعون قَتْلُ تَقْتِيلًا سُنَّةُ اللهِ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَلِذَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا